بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو دو مهربان قل هو الله أحد لله الصمد اي محمد اي ايمان دار بل او خداي كناوي يا خداي شي تاكو تنهايا بيها ولوهاو تايا خدا الزاتي شي بايدارو دا صلاة نيازي بكزنيو هموان آتاجي اون هر اودتواند بلاو ناخوشي لا بريتو پهوستيو داخوازي كان من جيب جيب كات لم يلد ولم يولد ولم يكن لهو كفوان أحده هيت كسي لنبو خوشي لكز نبو هر جيز هاو تاو هاو شوو دصلا داريشي ترنية كلبران بريو بوستتو هاو بيت